بسم الله الرحمن الرحيم تعصيم تلك ايات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين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 فقد كذبوا فسيأتيهم مَا ما كانوا به يستهزئون 115. <تصفيق> أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم واذا نادى ربك موسى ان اتي القوم الظالمين 112. قوم فرعون 113. يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون 115. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي 119. أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال لمن حوله أَلَا تستمعون قَالَ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قَالَ إِنَّ قال الَّذِي رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 112. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون 113. موسى عصاه فإذا هي تلقف ما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 114. لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 115. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير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 112. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 113. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من 129. وكنوز ومقام كريم 120. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 121. مشرقين فلم 117. ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمذركون قال كلا إن معي ربي سيهدين 119. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتل عليهم نبى ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون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 فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وَجَعَل واجعل لي لسان صدق في الآخرين 113. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين 117. وبرزت الجحيم للغاوين لَهُمْ وقيل لهم أينما كنتم تعبدون دُونِ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون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 كذبت قوم نوح المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 113. لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل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 لو تشعرون وما أنا بطرون بَعْدُ ثم أغرقنا بعد الباقين 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشت بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون انما اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وَمَا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 119. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 ما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين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 111. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر 115. إن أجري إلا على رب العالمين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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون 112. فنجيناه وأهله أجمعين 113. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين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 111. إنه كان عذاب يوم عظيم فِي إن في ذلك لآية 113. وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِ أَوَلَمْ يَكُلَّهُمْ آيَةً أَيَّ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتين باغتة وهم لا يشعرون. 113. فيقولوا هل نحن منذرون 114. أفبعذابنا يستعجلون 115. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم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 وما ينبغي لهم وما يستطيعون 112. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 والشعراء يتبعهم الغاوون 112. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 113. وأنهم يقولون ما لا يفعلون